الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو استو أقيم صفوفكم وسد الخلل الله أكبر الله أكبر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 واللّين آمين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين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 وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابِي يَلْقَاهُ مَنْشُورًا انقرا كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا الله اكبر الله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 كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ما يصلاها مذموما ثم جعلنا له جهنم ما يصلاها مذموما مدحورا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُّهُمْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللakhirah اكبر درجاتا واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله اله اخر لا تجعل مع الله الهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولًا وقد أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقد أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه هو بالوالدين إحسانا إن ما يبلغن عندك الكبر احدهما احدهما اوكلهما فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه واخفِ الضلّهما جناحدٌ لمن الرحمة وقرّب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله الله